يا للزبير مقاتلا ومناضلا يتقربوا عشق النما عشق النما يدق قلبه ليجينا ردي يطلب يا للزبير مقاتلا ومناضلا يتقرب عشقا ما بثه عادني ردي يطلب يا للزبير مقاتلا ومناضلا يتقرب عشق النما بكؤاده لجنان ربي يطلب يا نا تغير مقاتلا ومناظلا يتقرب عشق النما بكؤاده لجنان ربي يطلب رضع الجهاد وما له شغل مقاب سوى هو ما اطلب رضى الجهاد وما له شغل سوا هو ما اطلب او ما كفاكم انهم او ما كفاكم انه عند الرسول مقرب عند الرسول مقرب تقرب عشقنا ما بقى عليه لجداري ربي يطلبه لا عاش يوما خائفا من لا يغالب يغلب ما شا يوما خائفا من لا يغالب يغلب ضربا على اعناقهم ضربا على اعناقهم وبكل سيف يضرب وبكل سيف يضرب يا للندير مقاتلا وهنا بيلا يتقرب عشق ما بقراره دلالي ربيا اطلبو دلالي ربيا اطلبو دلالي ربيا اطلبو دلالي ربيا اطلبو